موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدن وشياطين الإنس والجني يوحى بعضهم يوحى بعضهم إلى بعض زخرف قول غرور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 فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل, لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إلا الظن وإنهم إلا يخرزون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات لا تأكلوا مما ذكر رسول الله عليه و قد فصل لكم و قد فصل رتم حضر عليكم إلا نطرتم إليه و إن كثيراً لا يضلون بأحوالهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين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 وَإِنْ أطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي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 وكذلك جعلنا في كل طقية أكبر مجرمها لينقوه فيها وما ينقون إلا بأنفسهم ولا يشعرون وإلا جاءت آية قالوا لنؤمن لن حتى قالوا لنؤمن لن حتى نؤتى مثل ما أُوتى رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله عذابهم شديد وعذابهم شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وان يرد ان يضلله يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله بجسال الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام ما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا معاشر الجن يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياء اهلنا الانس ربنا وطال من الإنس ربنا استمتع بعضنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قالن النار مسواكم قالن النار مسواكم خالدين فيها قالن خالدين فيها خالدين فيها لا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نوال بعض الظالمين بعضا بما كانوا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل ألم يأتكم رسون يقصون يقصون على وشهدوا على أنفسه أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها, وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وان ربك بغاسل انما يحمل وما ربك بغاسل انما يعمل وربك الغني يذر hostname ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار لا يفلح الظالم